بعثناهم لنا علم أي الحزبين أحصل مال بثو أمدا نحن نقص عليك نباه بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لندع لن وَمِنْ دُونِهِ لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم ممن اِذَاعْتَزَلْتُمُوهُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَنُوءَ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقِيُّهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدٌ وَمَن يُضْلِلَ فَلَا تَجْدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رَقُوهُ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 كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فاليأتبوا برزق منه. وَلَيَتَلَّ الطَّفْوَ لَا يُشْعَرُنَّ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِنَّ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُ إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ليعلموا وَعَادَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُ عَلِيٍّ بُنْيَانَ رَبِّهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُ خمسه سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمون إلا قليل فلا تمار فيهم الا مرا وانظرا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 ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين سِنِينَ تسعة. قل إله هو أعلى بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. أبصربه وأسمع ما لهم من دونه من وليه ولا يشرك في حكمه أحد. وَتَلْمَعَ الْجَنَّةُ اذ ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداه والعشي يريدون وجها ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فؤمن ومن شاء فليكفر ان اعددنا للظالمين نعا والصا بهم سر وَيَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِن كَلْمَهُ كَلْمٌ لِيَشْوِيَ الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من 113. سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا. وَضَرِبَ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحِفْظْنَاهُمَا بِيَقْطِينٍ ۖ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ قلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك ماله وأعز نفرا ودخل جن وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولأردت إلى ربي لا أجدن خيرا منها من قلبه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من طراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 119. فتصبح صعيدا زلقا 110. أو يصبح ماءها ظورا فلن تستطيع له طلبا 111. وأحيط بثمره فأصبح يطلب كفيه على ما أنفق فيها 112. وهي خاوية على عروشها ويقول يا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 اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء كما إنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح.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 انا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحبو به الحق، واتخذوا آياته وما أنذره زواه، ومن أظلم مما ذكر بأيات ربه فأعرض عنها،, فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. جَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا وان تدعوهم الهدى فلن يهتدوا اذا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعداً لا يجدون دونه مولاً وتلك القراء أهلناهم لنا ظلم وجعلنا لمهلكهم موعداً وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مج البحرين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 الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على آثار ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا أتيناه عمة من عندنا وعلمناه من دون علم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 أصيلك أمرا؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقتها. قال خرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا. قال لم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا ف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 قد بلغت ملدنني عذراً، فانطلقا حتى إذا تأهل قرية لاستطع ما أهلها، حتى إذا تأهل قرية لاستطع ما أهلها، فأبو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 كل سفينة غصبا، وأن الغلام فكان أبواه مؤمنين، فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أي يرهقهما طغيانه وكفره، فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. وان الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فراد ربك ان يبلغاه اشدهما فراد فنيجاكن زهما رحمه من ربك وما فعلت عن امر ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا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 يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صَالِحًا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغوا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 الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سماع فحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء قل هل نبيكم بالأخصين عمالا الذين ظل سعينهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي الهزوا إن الذين آمَن الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوا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 فمن كان رجلاً ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا